هذا الزام بما لا يلزم اولا بل هذا أمر بنقيض ما أفاده هذا الحديث فإن النفتي إذا استفكي فعن يرجع الكتاب والسنة لا يرجع إلى مذهبه الذي قال فيه إمامه لا يحل له ان يفتي حتى يعرف دليله هذا النفتي المتقلب بالإشتاع وشراء العنب لا يمكن ان يصبح خمرا الا بعصره وهذا العصير لا يمكن ان يصبح خمرا لانه قد يمكن ان يصير خلا الا بتعاصيه بطريقه فميله حتى يصير خمرا فاذا راى خمرا لا يمكن شربه من الزكاكين والحواريت الا بان يوصل من العصاره من المخمره الى الباع الخمر وهكذا لان هؤلاء كلهم يساعد على اثار القمر على سبب القمر لو جميعا فكيف يخفى هذا علم كان على علم الكتاب والسنه فيفني لذلك المستفكي لانه الوجود ادخار راح الخنزير اليوم هي ان الفتوه ان يفتي من كتاب ليس كتاب السمه يجب عليهم ان يفتوا من القوانين وليس ثالث قوانين شرعين لحظه كما كان الامر في زمن نجله حيث كلها صدفت او جلها من نذر الحنس فاصبح اليوم فيها قوانين ودعية لم تنزل من السماء وانما نبعت من الارض فطردت هذه الأحيان على القضاة المسلمين ليقضوا بها بين المسلمين هذه مصيبة حلت في البلاد السورية والبلاد المصرية وربما في بلاد أخرى لا نعرف إذا أمر فيها والآن في في البلاد السورية يدعون إلى تقميم الأحيان أي إلى الاقتجاع بالدولة السورية والدولة النصرية وفرض آراء وأشكار معينة على الخباس الذين يحكمون هناك في الكتاب والسلمة فهذه مصيبة, مصيبة جديدة ونرجو الله عز وجل أن تتحقق في تلك البلاد ولكن يجب على كل مسلم أن يعرف هذه الحقيقة وهي أنه لا يجوز الإفتاء إلا من كتاب الله وحديث رسول الله كما لا يجوز القضاء إلا استنباط من كتاب الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي هذا الحديث إذن تنبيه لأمور تتعلق بنا نحن وتتعلق بالأمة التي تنصب مفتينة وَقَضَاءَ يَحْكُمُونَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلْنَا وَهُمْ نَاسُوا هَؤُلَاءِ جَمِيعًا الْعَذَابَ الشَّدِيدَ الْمَذْكُورَ فِي ثَلَاثِ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ ومن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ السَّافِرُونَ أُولَئِكَ السَّافِرُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ هَذِهِ آيَاتٌ صَرِيحَةٌ بِذَمِّ بَلْ بِالْحُكْمِ بالكفر على من لم يحكم بما أنزل الله ولكنها هنا كلمة قصيرة أن الحكم بغير ما أنزل الله منه حكم يرادخ الردة ومنه حكم لا يلزم منه الردة التفصيل الذي ذكرناه في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لابد من استحضاره. في تفسير هذه الآيات الصلاة. ومن لم يحكم بما أنزل الله، أولئكم هم الكافرون. قال ابن عباس: كفر دون كفر. ومن لم يحكم بما أنزل الله، أولئكم الكافرون. قال في تفسير الكافرون في هذه الآية: كفر دون كفر. أي إن الكفر نوع، كفر اعتقادي، قلبي. وكفر عملي وهذا ما يجهله كثير من المسلمين اليوم وخاصه منهم الشباب الناشط فانهم يتوهمون ان كل من لم يحكم بما انزل الله فهو مرتد عن دونه وليس كذلك بل يجب ان ينظر الى الحاكم الذي يحكم بغير ما انزل الله فإن كان يحكم بغير ما أنزل الله مشحلًا له بقلبه مؤثرا له على حكم الله وحكم نبيه فهذا هو الذي يرتد به عن دينه أما إن كان في قراره في قلبه يعتقد بأن الحكم بما أنزل الله هو الصواب وهو الواجب لكن الله إن على البشر يعني بلا إله عذر ولو عذر غير مقبول إنما أتذار بهذا العذر يدل على أنه يؤمن بحكم الله وحكم رسوله أنه هو الصواب ولكن انحرف عن هذا الحكم كما ينحرف كثير من الناس الذين ينظم بهم خيرا الحاكم المسلم الذي يحكم بكتاب الله وبحديث رسول الله ليس معصوما، فقد يضل في حكم النار أن يرشى مثلاً أيحكم بغيرنا أيضا الله فهذا ينطبق عليه قوله تعالى فأولئك هم الكافرون ولكن بأي مأمن أولئك هم الكافرون كفر ردة أم كفر معصية ننظر إذا كان هنا نرتشع وحكم بالراشي بما ليس له كان يعتقد أنه آثم في نفسه كما يعتقد الغاش والسارق والزاني إلى عبره فهو آثم وليس لكافر وهذا معنى كفر دون كفر كان يقول كما يقول كثير من الشباب الذي تهقت الثقاف الاجنبيه ولما يدخل الايمان في قلبه يقول بلا اسلام بلا ايمان بلا رجعيه بلا كذا الى اخره وضع الغطاء على راسه بالكفر فهو الى جهنم وبئس المصير فايلا يجب أن نعرف أن الواجب على المسلم أن يحكم بما انزل الله وبما فسره وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان مفتيا عاديا يعني واحد ناشي بالقرير يمكان يسأله فلازم يثبت وما يقول له حرام حلال لأنه هو يبدل في كتاب ما أنه حرام حلال فذلك المفتي الرسمي الموظف أولى وأولى أن لا يفتي الناس بدون رشد وبدون بينه وحجة والقضاء أولى وأولى أن لا يهتم القضاء في فضائهم إلا بما جاء في كتاب الله ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لفطورة القداء على كتاب والسنة قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح القداءة سلافة فقابل في الجنه وقاضيان في النار قابل عرف الحق فقضى به طوب الجنة يقابل عرف الحق فلم يقبل فهو في النار وقاضٌ من يعرف الحق فحكم أو فقضille فهو في النار هو قضى بجهل إذا يجب القضاء بالكتابة السنة فإذا قضى بالكتابة السنة فهو الماجد وإذا قضى بخلاف ما عرف من الكتابة السنة فهو آخم وإذا قضى بجهل اي ذلك مو بجعل ما عارف الحنفي أو المذهب الشاذي يعني هذا ليس هو العلم لذلك قال ابن القيم رحمه الله وابن كلامه اختم برسنا هذا قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويل ما العلم نسبك للخلاف سفاهه بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا جحد الثفاة ونفيها حجرا من التعطيل والحشرين الحمد لله رب العالمين هنا سؤال بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن علي كرم الله ودها أب النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله فرض على اغنياء المسلمين في اموالهم بقدر الذي يسعوا فقراءهم ولن يجهد الفقراء الى جاعوا او عرضوا إلا, الا والله عز وجل يحاسبهم حسابا حديدا ويعذبهم عذابا اليم رواه الترمذي السؤال هل هذا حديث صحيح الجواب هو حديث معين عن بعض الحكيم عن أبيه عن جد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إذن سائمة صدق في كل إذن سائمة في كل أربعين إذنة نبوذي لا يفرق إذن عن حسابها من اعطاها مؤتيرا فله اجرها ومن منعها فإن اخذوها وشطر ماله عجمة من عجمات ربنا سبارة وتعالى لا يحل لآل محمد منها شيء وهو أحمد والنساء وابو داود الحاكم الغاقي أولا هل هذا حديث صحيح؟ الجواب هو حديث صحيح ثانيا هناك قول لأحمد والشافي أن من انتمع لأداء الزكاة على الحاكم يأخذها منه قهرا ويعذره ويأخذ أيضا بأنف ما له عقوبه له الجواب أسوال ما هو تعليقكم على هذا القول الجواب القول قول من أحمد والشافعي ولكن ما التنبيه على خطأ وقع فيه الفاتف أو الذي نقل عنه الفاتف حيث قال ويأخذ أيضا بأنك ماله ليس ماله كله وإنما كما نص الحديث شطر ماله أي نص ماله أو صرف من ماله فهذا الحديث يعطينا الحكم الآتي وهو أن من لن يقدم زكاة ماله بيده طيبة بها نفسه اخذها الحاكم المسلم منه رغما عنه ثم عاقبه في ماله الذي كان سببا في ان لا يقوم بالحق, بالحق الواجب عليه فيه فياخذ منه عقوبه له شطر ماله هذا ما يدل عليه هذا الحديث وبه قال الامام الشافعي والامام احمد ولا احد العلماء علماء المسلمين يقول بأنه يعنف ويعاقب باخر شو الماله لا وإنما كما قال في الحديث صفر مالي السؤال الأخير إذا كان المسلم مالكا للنصاب وقبل أن ينتهي الحول نقص هذا النصاب ثم بعد ذلك أتم المسلم النصاب قبل انتهاء الحول فمتى تبدأ مدة الحول على هذا النصاب الجواب يسترط في النصاب أن يحول الحول عليه كما هو دون أن ينقص عن النصاب فإن نقص سقط الزكاه عنه فإن عاد النصاب إلى تمامه وتماله قبل انتهاء الحول ففي اليوم الذي تم هو ارتداء النصاب جديد. بالنسبة الفائده التي سعطى من البنك اعرض انها حرام ولكن اذا اخذنا الفائدة ووزعناها للفقراء عيوضا عن ان يأخذها البنك قال هذا حرام الجواب بل هذا حلال الجواب بل هذا حرام ذلك لأن لان هذه الفائده التي يسمونها بغير اسمها لا يمتلكها صاحب المال الذي استحق في نظام القانون هذه الفائده هو شرعا لا يملكها لان الله عز وجل يقول فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تنظمون وقد نبهنا مرارا وتكرارا ان مثل هذا السؤال يوحي بان المسلم يجوز له ان يضع ماله في البنك لانه رجل او شخص طيب ما بياكل ربا هو وضعه وناو ان لا يأخذ الربا <تصفيق> هذا السؤال يوحي بجواز وضع المال في البنك ولذلك السائلون عاده يتساءلون هل الأحسن ان ندع الربا الحائد يعني ندعى للبنك أن نأخذها ونتصدق بها للسقراء والمساكين لو كان السائل يعتقد أن أصل وضع المال في البنك حرام بيجي يسال هذا السؤال لأنه معرفته السابقة وهي انه لا يجوز وضع المال في البنك يغني على هذا السؤال يعني على حذ القول هل هاللي ما يشوف منامات منه زيه فلا ينام بديد فلذلك هل ما بده يبقى مثل هذا السؤال ما يبعيش المال في البنك لكن الظاهر انه مستقر في اذهان كثير من المسلمين أنا وضع المال في البنك بشرط أن لا يستفيد هو من المال حلال الجواب لا يجوز وضع المال في البنك ولو تركت الفائدة للبنك لأن في وضع المال في البنك يعاني لأصحاب البنك على استمرار محاربه الله ورسوله لذلك ما يجوز مطلقا وضع المال في البنك فبالتالي لا يجوز ان يمتلك الانسان الفائز ولو لغير نفسه ولو لصالح الفقراء والمساكين لان الله عز وجل يقول لا تيمنوا الخبيثة تنفقون منه، يعني لا تقصدوا التصدق بالمال الخبيث فهذا المال اخدث ما يكون وهو الفائدة فاذا بدك تصدق فعلها الفقراء والمساكين اتصدق من راس مالك السيب الحلال. أما هاي الثائجة فالجواب نعم تركها لأهل البلاء وأهل المعاصي. أنا وهم أهل البلوك والمتعاملون بالبلوك فلا تكن أنت عونا لهم أولا ان تودع مالك في البنك وثانيا إذا أخطأت فرضعت مالك في البنك فبادر وتغل الله عز وجل لا أخرج مالك منه ولا تطالبهم بفائدة تذكر مطلقا لأنك لا تملكها شرعاً هنا سؤال هل زعت الفائدة شو يعني؟ ايه؟ الماضي الماضي أعطى الله عما المشركون لما, لما كانوا مشركين وأسلموا كانوا فاعلين ومرتكبين مثل أبون التسعين فالرسول عليه السلام يقول الإسلام يجوب ما قبله والتوبه يجوب ما قبلها الأموال التي اخذت وهي الفواعد وعطيت وعزعت في مجال اعادتها استردادها اول ما في مجال ثانيا لو في مجال استردادها كيف ينسي فيها فعاف الله عما سلف نحن كما يقال لا بالساعة لا بالساعة في الا اموال موضوعة في البنك لازم نصحبها ونضعها في بيوت نثق باهلها واصحابها ان كنا نحن نخال في بيوتنا ولا نستخذ لنا عذرا في وضع المال في البنك انو والله اليوم ما في امام واليوم ادري ايه ايه ايه ايه ايه ايه الامام يأتيك أي من ان تتقل الله عز وجل لان الله عز وجل يقول ومن يتقل الله يجعل له نسرجه ويرزقه من حيث لا يحفظه انت عندك طب ارفع صوتك لانا عنده البلداء واحد إيه. إيه. ف... على ف... يعني فلا له على هل تتحدث عن مكان نعم نعم مثلا نعم <متحدث> <مية> <متحدث> نعم في <متحدث> <ميق> نعم نعم إذا كان جوابنا أظن عرفنا سبق، لكن ترد هذا الكلام، هل أفكوه بجواز وضع المال في البنيت وأفضل فائدة اذا إذن قولي بالك أنا فاهمت عليك لكن انا السربيت هذا ما أفكوه بوضع المال في البنك لكن قالوا لما جابوا بعض المال في البنك فالفائدة تحل لك الشيء قالونه خائف فبعد ان افتوه بهذه فتوى سحب الاموال من البنوك ولظل هو معنا روس لكن هم هؤلاء الاغنياء الذين بكلوا بوضع اموالهم في البنوك وافتوا بجواز الانتطاع بكائره هؤلاء تابوا الى الله وانابوا فسحبوا اموالهم من البنوك ولكي لا يدعوا الفائده لهؤلاء الذين يفيدون اليهود زعنوا بها فأخذوا الفائد لكن رأس الله نفعل به هذا حلال حرام لا يا أخي قلنا آنسة من مثل العام الشامي هل ما بيشوف منامات يزعجي لا ينام بإنقبور يعني هل ما بيتعرف بهالبلاء وهو بجيزل ما أن نأخذ ولا ما بجيزل ما يسحب المال من الدهن لانه هو يحارب الله ورسوله فهل عم يحارب الله ورسوله بيجي بيسأل يا ترى هالفائد هاي بتخلني ولا لا أنت اصل وضع في المال حرام عليه حسب لا لأنه حق اللعنة وقد كنا آنفا نعن الله عاقل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه فهذا إذا كان مسلما ما بيجي السؤال بحلول الفائده ومصبره على وضع الربا في البنوك وانما يتوب الى الله تبارك وتعالى فورا بسحب المال يعني مش التوبة نقلق الانسان وانما قلبا وقالبا يسحب المال من المراه مهما كان كثيرا بعد يردى بسوان أما وهو مصر على إبقاء المال في البيت يترى بجزء انتفع بهذه الأموال أحسى ما تنتظر اليهود إما أنت بوضع للمال لعمل سيد اليهود يترى لو هو أخذ الثوائد إن كان الرئيس بصقه غيره. بصلت اليهود في السيد من هذه الأموال ولا مستمر الفائدة مستمر بلا شك لأنه البلوكي ما الذي يغذيها ما الذي ينميها ما الذي يبعي وحافظ على بقائها وحياتها وهذه هذه الروسة المعدة الضخمة هل يترهد إلى هذه البلوك الكافرة من البلاد المسلمة فلو هذا الغني الخبير او هذا الملك أو الوزير أو الرئيس كل كلهم اتفقوا على أن ينتهوا من محاربه الله ورسوله فسحبوا هذه الأبواب فهي سورة اتضررت اليهود ولا التفاديد اتضررت بلا شك فلماذا نحتاج بانو اليهود راح يسيدوا من الفوائد اذا نحن طرفناها للبلوك وما بيستجوا انو اذا استمرنا في قائد روش الاموال انو راح يسيدوا اليهود فهذه حيلة من حيل الشيطان للاستهنال ما حرم الله عز وجل ونحن لا يجوز ان نأتي الى تعليم احكام شرعيه بهذه التعاليم نخدم بها النصوص الشرعيه واذا قال الله عز وجل فان كنتم لكم رؤوس اموالكم لا تظلمون لا تظلمون كيف يجول لمسلم يؤمن بالله ورسوله فيقول لا نحن نأخذ هذه الفوائد ونستفيد بها احسن ما من اليهود هذه الحياة الشيطان. أولاً ضرب الصميل. الشميل فلكم رؤوس أموالكم ثانياً احتيال مرشوف لأن إذا كانوا صادقين في أنهم إنما يسحبون هذه الفوائد لكي لا يستفيد بها اليهود هبروز الأموال لكي لا يستفيد بها اليهود نعم؟ اذا لا نحن قد نفت الناس على كيفهم نحن نفتهم بما شرع الله فوائل التهوا أو من التهوا ربنا عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام ان عليك إلا البلاء قال لست عليه بمصيبك إلا بنتهى الله وكفر فسيعذبه الله العذاب الاكبر سيعذبه الله العزب الأكبر فنحن شوه من انتهى ولما ومن الحكمة العصرية اليوم ألقي كذبكك ومشي شو انتهى ولما انتهى نحن يعني هداك جبارين مجبرين نحن إن علينا إلا البلاء إلا البيان البلاء بس ومن توقع ومن تعوه ما يهمني هذا في قليل أو كثير قبل قمنا ألفان رعاقل هل سألت أستاذ طريقة التعامل معه نستطيع أن ننذيب عنه <تصفيق> وأنا قرأت في مجلة تاخذني من الهند اسمها مجله الدعوه ولعله من استحسن في الواقع أن اقراكم وله اشياء منها ولكن الجمال الاسلاميه تسمعوا فيها بس انا انسى الاستاج الموجودي بعدين. بعدين لا مش أبو الحسن نظري النظري ابو العلى الموجودي بعدين الرئيس الان ويرو بس ولا جال رجل الله قبل هناك فكاتين هنا ما ان قال بمجزل فائدة البنك الاسلامي اللي اقامو هم انتشوهم هم انتشوهم فتسمعون التنمية قليلة لكنهم كما قال المثل العربي القديم اول من غيث فتر ثم ينهنر الغزاره بقول تقول الانباء أن الجمعية التعاونية اللاربوية التابعة للجماعة الإسلامية في أحمد باد بميلايد غؤجرات أقرضت الناس خلال ثلث أربعة, أربعة وسبعين أي ميلادي قدره مئتين أربعة عشر ثلاثين دينار، وبذلك قد نجا مئات من الناس من اداء الربا لا تقل من اربين الف ربين يعني وفروا من اربين الف ربين ربا ما دفعوها ولا قبض احد بالتالي وقد جمعت النقود من قناضيق عديدة فقد جمع اناس عددهم غير قليل في دفتر حساباتهم في الجميلة عشر ألف ربية ثم سحبوا منها جزءا منها قدره 21 216 ألف ربية في خلال العام نفسه، كذلك ترجت الجميلة من الديون السابقة استقرضت من الناس 15 ألف للنبج محدودة ثم عارفها الذين كانوا يحتاجون إليها وهكذا أودع الناس أماناتهم إلى آخر المقام. هذه الإشارة صيدة في الواقع وجمعية مهل الدولة فمعناها وفر أرضين ألف ربية يمكن نواحي 25 ألف ربية وفر, ألف وفر, ألف وفر ألف يعني الرزح والخسارة ما فيه ما طيب في شيء نحن من خذ ننبه التقوات الحاضرات الآن أنه نحن ندعو النساء والرجال للعمل بالكتاب والسنة ولسيما فيما هو ظاهر من الامور لان الامور الباطله الخفيه لا يعلمها الا الله تبارك وتعالى والامور الظاهره هي التي امرنا ان نحكم بها اما الباطل فاعده عند الله تبارك وتعالى ولكن من حكمه انجاب الشعر الحكيم على المسلمين جميعا نساء والرجال أن يتناصحوا فيما يبدو بعضهم لبعض أن إصلاح الظاهر هو مؤثر في إصلاح الباطن أي كما يقولون الظاهر عنوان الباطن فإذا كان الباطن في شيء نقص والفساد ظهر ذلك على ظاهر الإنسان رجلا كان أولها فلذلك يجب على كل مسلم ومسلمه ان يبادر الى اصلاح ظاهره ولا يغتر كما يقول كثير للناس الناس بان قلبه طيب او قلب صالح لانه مهما تكن عند لواء قالها فحسب اذا كان قلبه طيبا نضح هذا القلب الطيب بالعمل الصالح وقد اشار الرسول عليه الصلاه والسلام إلى هذه الحقيقه حين قال ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات ما يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه الا وإن لكل ملك حمى الا وإن حمى الله محارمه الا ومن حام حول الحمى يوشك ان يتعزيه الا وإن في الجسد مره اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فلذلك يجب اصلاح القلب باصلاح الظواهر فلا يمكن اصلاح القلب باصطاد الظواهر ولذلك تاكيد لما ذكرنا قال رسولنا صلوات الله والسلام عليه ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم زايد واعمالكم ينظر الى قلوبكم واعمالكم التي تترشح من قلوبكم ان طالحا فطالح وان طالحا فطالح لذلك يجب علينا ان لا فنقول والله العبره بما في القلب لانه ان كان القلب صالحا كانت الامال صالحه والعكس العكس تماما كما ذكرنا في ذلك مضى من الوجهه الطبيه اذا كان القلب سليما يكون الجسد سليما واذا كان القلب مريضا كان الجسد مريضا وهكذا فاذا اراد الانسان ان يصبح بدنه المادي فعليه ان يصبح قلبه المادي واذا اراد ان يصبح بدنه الروحي والمعنوي فعليه أن يصبح قلبه ايضا المعنوي الروحي ولا يكون ذلك الا باتباع الاسلام كتابا وسنه ولا نكون متعرضين لغير ما يجوز لان الدين النصيحه أن نذكر الرجال والنساء بتمثل بتوضيح الكلام الثالث الشباب الذين يتشبهون بالنساء هؤلاء لا يمكن أن تكون قلوبهم صالحة لأن القلب الصالح ينبط بالعمل الصالح وينضح بالعمل الصالح كذلك النساء التي يتشبهن بالرجال وتشبه النساء الرجال يكون بنواحي شتى من أدرجها أن تظهر المراه كما يظهر الرجل فالرجل مثلا يظهر بوجهه وعنقه وقد يظهر بساعديه وقد يظهر بأسفر ندارك بساقيه ونحو ذلك هذا جائز له لأن عورة الرجل من السره إلى الركبه أما المرأة فقد أمرها الله عز وجل لنص القرآن الكريم أن تحجب بدنها كله إلا الوجه والكفين وهذه رخصه من الله تبارك وتعالى في رأي بعض علماء المسلمين بينما علماء آخرين يحرمون حتى كشف الوجه على المرأة وان كان الصواب هو الذي ذكرناه وهو أن الوجه ليس بعورة والكفان ليس بعورة وهذا ما تجلل عليه في كتابنا حجاب المرأة المسلمة في الكتاب في المطاهرة ولكن يجب على المرأة المسلمة أن تكون طالعة راضية بما أباح الله لها من هذا الكشف للوجه ولا تزيد على ذلك سواء من حيث الكم أو الكيس أعني بالكم أن لا تكشف عن وديها عن اكثر من وجهها وثبتيها ذلك ان الله عز وجل يقول يا ايها النبي قل للذوابيث وبناتك ونساء المؤمنين يجنبن عليهن من جلابيبهن ولا يبردن ولا يبردن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن هذا هو الظاهر هذا من حيث الكم اي لا تجيذ في الكشف على كشف الوجه والغني اما من حيث الكيس فلا يجوز المراه ان تلبس لباسا شفافا او لباسا وصافا الشفاف الذي يكشف عن لون البشره والوصاف الذي يحجب العضو فالمراه التي مثلا لا تلبس الجلباب الطويل الذي يشكر باطن القدمين تلبس مثلا جلباب قصير لا في جلباب صحيح لكن الجورب يصف يحجم الساق سواء من تحت او من فوق يعني كان كلما كان الثوب قصيرا كلما كان اليقص طويلا والعكس بالعكس فلذلك من شروط الجلباب المفروض عن المرء المسلم ان يجتمع فيه الكتاب كثيره ذكرت في الكتاب السابق اهمها ان يكون صفادا واسعا لا يصف لا يحدد والا يكون شفافا الا يكون رقيقا يصف البشرة فهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين ومنهم المؤمنات فارجو من النساء القادرات ان يحضرنا درسنا هذا على اعتبار انه درس في كتاب الله وفي حديث رسول الله نهلنا نبتغي تفسير الصوار سواء في درس الرجال او في درس النساء وانما نريد ان نثقف قليل من كثير ليقوم هذا القليل بثوعية الكثير وبتعليمه و ربنا عز وجل علمنا في القليل لأن القليل دائما هو الصالح والكثير هو الصالح فيقول سبارة وتعالى وقليل من عبادي الشكور يقول ولكن أكثر الناس اللي يعاقلون ما يعلمون ويقول ويمتفع أكثر من في الأرض يذلوك عن سبيل الله وختاما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا خطوبا للغرباء قال لهم يا رسول الله قال لهم أناس قليلون صالحون بين أناس سوء أو بين أناس سوء من يعصيهم أكثر من يطيعهم ونحن اليوم في هذا الزمان الصالحون قله والصالحون كثره والكسر هذه لا تطيع كلمة القله لذلك نحن لا نريد تكثير الثواب وإنما نريد تكثير القليل من الناس الذين لم يبطعوا أحسام الله وأحسام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ونبغي أن لا نغتر بالجمال ونقول الناس هيكما لا لأن هذا المشي لا بد له من أن يقطع يوم المر إلى متى في فمن حيث الفرد انما هي سنين مهما صارت يبلغ الانسان رجلا كان او انثى الستين وسبعين وثمانين وبعدهم بالجلوس هذا من حيث الافراد ومن حيث الجماعات القيام ذكور ولا لا فهذه الدنيا ثانية وهناك يوم يعرف فيه الناس لا تخفى فيه على الله خافيه ولذلك قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم قال ذكر وان على شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله <تصفيق> لا من <تصفيق> المراه العاليه العامله قابل تعمل, تعمل ماذا <تصفيق> تعمل في الفريخه مثلا, فريكو تعمل <تصفيق> تعمل <موضفة> مثلاً. <تصفيق> <تعمل> في الفريخه تعمل تعمل مثلا اعوذ بالله هي, أو هي اولى ان تسكن فودها ما دام ان تخرج من بيتها في استثناء الزواج لازم يكون الثوب طويلا لكل امرأة بالغه ولا بد من ذلك <تصفيق> هاي ما م... م... م... م... همجيب... همجيب... م... م... هل ما هل... هل يوجد احاديث صحيحة تتعلق بالاسراء بباطئ الى الايه الكريمة وما هي الفائدة من قراءة الأراج والسنارات السلع؟ السؤال ذو سطرين. السطر الأول لائق زبيب. أما السطر الثاني فيه غرابة. السطر الأول هل الأحاديث صحيحها؟ تتعلق بالإشراق إضافة للآية الكريمة الجواب نعم. وهناك أحاديث صحيحها كثيرة. وكثيرة جدا في وصف الإسراء والمعراج ليس الإسراء فقط بل والمعراج وبالستطاع من يرغب على الإطلاع على بعض الأحاديث الصحيحة أن يرجع إما إلى رساله خاصة في هذه الآية الكبرى للشيخ جمال الدين القاضي فانه جمع الاحاديث الصحيحه لكنه كان متقصدا لم يتوسع في ذلك كان في الحال جمع الحديث صحيحه وهناك كتاب اخر للحافظ السيوطي اسمها... اسمه اسمه الآية الكبرى في الإسرائي والمعراج أو نحو ذلك، لكن هذا السيوطي جمع في رساله أو في كتاب ما ودف كما نصع في هذا الكتاب إلا لآل العلم أما عامه الناس عليه برسالة قرآن وقال هذا وجه ووجه ثاني أن يعود إلى كتاب البخاري أو صحيح مسلم والاولى بالنسبه الصحيح السن يرجع إلى مقتصر نسل من حافظ المنجري الذي كنت وحفظته وعلقت عليه فيجد هناك أحاديث صحيحة بالإسلام والمغارات